اللهم رب السماوات السبع وما أظلمن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما زرين فإننا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها